إلهنا رب المشرقين ورب المغربين إلهنا رب المقدس والحرمين اللهم أصلح أحوال إخواننا المنكوبين في فلسطين ولبنان اللهم آمن خوفهم وكفهم بما شئت اللهم بدل خوفهم أمنا اللهم بدل خوفهم أمنا يا أمان الخائفين يا أمل المستغيفين يا مجيب دعوة المضطرين أنت رب المستضعفين أنت ربنا لا إلَه إلا أن